محمد رسول الله عليه سلام الله صلى الله عليه وسلم تسليما لا اله الا الله لا الله محمد رسول الله عليه السلام الله صلى الله عليه وسلم تسليما زار حبيبي بعد ما اشفى وتمدد كربي كاربي وتيقنت بخاطر وصفه حين بغى قربي قربي عوجد ابني بالصدق والوفاء واخلع عن حاجبي يقتب خاطر صفا حين بغى قربي قربي لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه سلام